تؤدي البطالة إلى أزمات نفسية واقتصادية خاصة بين الشباب الذين يشعرون بأنهم بلا هدف وقد يضطر بعضهم إلى الهجرة أو القبول بوظائف لا تناسب مؤهلاتهم التعليم وحده لا يكفي بل يجب أن يكون متوافقا مع متطلبات سوق العمل كما أن تشجيع المشاريع الصغيرة وتوفير القروض يمكن أن يفتح أفاقاً جديدة أمام العاطلين. العمل لا يقتصر على الوظائف الحكومية، بل يشمل الحرف والتجارة وحتى العمل عبر الإنترنت. يجب تغيير نظرة المجتمع إلى بعض المهن التي ينظر إليها بدونية. مع التعاون بين الدولة والمؤسسات والأفراد، يمكن تقليل البطالة وبناء مجتمع منتج ومبدع.